وولا نتاكف على التأكير اللي فات. يعني مش منعك التأكير لكن يعني روزن يعني لما الدنيا بتطرق بطيب احنا كنا نتكلم على العضوية الكنسية على اساس ان هي مش متعامل اداري لتعامل او مجرد احسا لكن هون المقصود يعني خلاص الكلام اللي كنت بقوله بقول للمعضوكاتك ان هنتغل فيها الخدام ملاد قاعد هناخذن بها الطس كل القطاعات الكنيسة والشباب والدباس والأسرة كل حاجة من الحاجات بكلها انا هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم طبعا في الرعاية اللي هي الأسرة كمركز للرعاية انا متكلم ماشي قبل كده في الموضوع ها؟ ها؟ الاسرة معروف عنها ان هي البيئة بجد كده يعني يمكن مشكلة الايام دي اعتبها البيت وفي الكنيسة يعني الكنيسة طبعا متعارف احنا بنقضي فيها وقت قليل وبطريقة معينة يعني لكن البيت هو اللي ايه المجال العام اللي ينسخ فيه الاسرة هي البيئة التي ينسخ فيها بقصر لذلك اهتم الكتاب المؤذس وكذلك الكنيسة بالأسرة العهد العديد كانت الأسرة في العهد القديم هي المجال التي كان يعمل فيها الله في نجلة الكنيسة يعني هي الكلام، يعني ربنا كان بيعمل الكنيسة كأسرة الأول يعني مثلا يقول لك اختار إبراهيم وإيه؟ مشاره مثلا مثلا يورينا أسرة واحدة يورينا مين دي كنيسه في اسره يورينا ام مهتمه باولادها يورينا مثلا بنت تهتم بحماتها ترىهم مثلا دي حاجه كلها توري ان الله كان بينفذ الكنيسة من خلال ايه تكون اه انا قلت ايه كان انسئلت كان انسئلت من خلال تكوين الاسرة بايه هو يكون رأسها اوه يعني ربان يكون رأس الاسرة دي ورأيتها ورعيها صحيح كنت تتفيه بحاجة يعني الاسرة بتتكون كده وربنا انسئ براهين اوه يتقول عنه هو اللي بيباركه هو اللي بيرعاه هي مش دي الكنيتة الكنيسة كده كانت بالصبت يعني ده مش مفهوم بس هنلاقيه في العهد الجديد يقوله يتلم على الكنيسة لك في بيتك لا. لأ لك حتى ابراهيم ده بعد كده بقى اسمه بقى اسم ربنا الى ابراهيم بقى اسمه الى ابراهيم في شكل اسرة مقدسة كان الله هو رأيتها وراعيها ورأتها كان ابراهيم صار وصحق ورزقه ويعقوب رحيل كذلك تحدث الله عن الأسرة المخالفة من الأسرة يعني الأسرة الوحشة يعني اللي ظلت يعني كذا محواة كذا محواة التي تمثل تمثل ايه؟ تمثل اسرة ايدي شكل ايه؟ اسرة تحصل تنفصل عن ايه؟ عن ربانا على فكرة اهم حب يعيثوا بايه؟ لوحدهم الذي تمثل لنا اسرة ارادة الانفصال عن الله ان شاء قال لهم كاف؟ تعيث انتم مثل الله الانفصال عن الله والحياة بدونه كذلك يتحدث احبث لنا الكتاب النابس عن الاولاد العاقين غير الوحفين يعني ومطرهم مين من اولاد نوح كنعان ابن نوح كنعان ابن نوح اه والام الشيء تعال ام تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى عالية في العالم او مالهية في العالم او والام المحبة للعالم والملتصقى بك امرها افلوب كل دي كانت وكيف ان الاسر السريرة انتاج انتاج اولاد اسراء هو يقول كلا مش يقول كلا ان بنات هؤلاء دراء هؤلاء ان بنات الايه نسحب ايه بنات الناس ما اولاد اسر بس اسر ايه وحشان فطلعوا بناتهم ايه وحشين وتحكيت الله عن خلاص الكنيسة بشاعة نوتة عن طريق قصرته عن طريق امه وكيس عوصى الله عن الأسرة كانوا أنها مرة في تثنيع يعني في تثنيع ستة لأن هذا الشريعة يكتبها على وعنها كان عينام فين وعيهم فين وقوان بيت ومسجير الأسرة دي وكله كانت في البيت وعوصى عن أولاد كل حاجة دي وتجو... وتكلم عن عن الزوجة صالحة وارسلتها بحماتها وأرسلت لها كراون التي من أجى المسيح بالجسد وتكلم عن إنجاب الناس. فكان سامويل إذن الصلاة يعني زي كيبه عيائي ومعناه ابن الصلاة فكان سامويل ابن الصلاة ومعناه من الله سألته سألته من الله يعني سامويل زي اسمه اللي أنا سألته من ربنا يعني حتى الولد بيجي من عند ربنا وأمور أخرى كثيرة يحقصها يشوع قريلا اما انا وبيت سنعبد الرب ومن هذا كله يتضح لنا اما الله هو رب لي الاسرة ومدبر كل هو ممكن انت اتكمل بقى يمكن أن أم... انت حاجات انت تكتاب في الحجاب هتلاقي حاجات كتيره اما في العهد الجديد تبتدت مين فكان زكريا يلي صباط بريني ذلك يمسك جميع وصل الله رب و احكام يقولوا عن المسيح رب المجد، وكان ربنا يسوع المسيح يصعد، يصعب الى أرسالين كعادة العيد منين العادة دي جد قصر دوا انهم كانوا بياخدوه وطبعا يستمروا به وروحوا العيد فبعت عادة الكتاب بيقول كعادة العيد فالعيد كان عادة في حياة ربنا تكونت في الأسرة من الطفل وكان اخواهم لكن يمكن ان يعملوا من العمهات التي دفعنا أبنائهم لمحبة المسيح مريم أم يوحنا الملقب مروف دكاليس شاب دوائر مريموت شوف البيت اتفتح ازاي لما ما اتفتح البيت قدام المسيح ايه بقى ايه لوريت المسيح كيف جعلت بيتها مكانا مريحا للمسيح هي يسوع هو أم ابنها يزبدي اللي كتلاقي غيرها دي وهو تلازم واحد على اليمين وواحد على اليمين السمال ما يشوفها حتى لون الخرص كبير قوي لكن يعني فيها هذيرة أم كده مشغولة بأولادها كده منهم يكونوا كبار في أنين المسيح. أن يجل ألاتي أرادت أن يجلس أحد أبنائها عن يمين ربنا والآخر عن يساره فاصرت لعذر الحبيب وأخته وأخته أو أخته لك التي كانت تحد يسوع من تجبولك الرسول سوية كده وكي نتاوت والإيمان الذي أودعته في الأسرة عن طريق أم وابنتك العلم نقول الرسول صلى على الكنيسة التي في بيت خلوه أربعة مستشارين ودعاءه في رسالة مكاة لبيت لبيت نيم من كفور ده اهلا بناختها دي يعني الاية اللي في العهد الجديد اللي بتتكلم على انه بيدعي الواحد مات يعني بيصلي من اجل واحد ايه واحد بنتقل للسنة يعني بناختها كذليل للصلاة على الايه على الموضع ليعطيه الرب ان يجد راحتا في ذلك اليوم يا ربنا ادينه نعمة فاليوم ده اشتره السامرة اما تاريخ الكمية أنا ما أقدر أتكلم كثير لأنهم كلهم صلّى حاجات ثانية تمشي مجرد يعني. تاريخ الكنيسة في حدثنا دائما عن دائما. أنا القديسين أنهم تقيين. دائما كذا ما هي أنهم ولدان ولدوا من ابوين تقيين. دائما كذا حتى اي أي قديس إلا كانوا قوي. وعصرت الحكيم باكله الكبير اختو عمه ماكرينا واثر في حياة الاسره ووالد القضيه بطرس خاتم الشهر اوه امه غسطينه والسكر اتقى أو وولادها اوه العسرة هبتجي الاول بسر الزواج اشكا؟ بعدين نتكلم عن الاولاد فانا هنتكلم الاول عن سر الزواج في الكنيسة طبعا ان سر الزواج اكتفوا رب المسجد نفسه، نكتفوا فعرفه في كان الجديد لو كان المسيح حضر عرض في قناة الجليلة يمكن كنا كان في ناس احتكر في اليه انتواج زينا وعند اخواتنا الكاتيليك احيانا لكن المسيح بناسه حضر اليه والعرض صوبارك وفرح الناس اليه الي حضرين معي اولا يتم سر الزواد بحلول الروح القدس دينك اخفين ممتلئين من الروح القدس ولا يشتغل تغل بزايا ولا مستمع الكلام فانا فاكر راحة خادم لطيف كان عم جنة زمان يعني زمان ولا رايب مش مهم المهم انه هو بعد ما خلصت اللي قام هو راجل مبسوط شوائيا مزديا انا ما عارشه طبعا لكن بعد كده كان الصهرة فيه في فندق فلسطين مثلا انا مش عارفين يعني بعد كده وصهرة كانت صاخبة جدا وده عالين ازاي يبقى سر مقدس وينتهي بالنهاية في الوحسة اصلا كان يبقى السر له قبل صلاة باكر الصبح ويتختم بالايه بالمناولة ولسه فضل العادة ديت عند الناس انها تتناول معناه ان هي يعني مفروض ان هما هيكتدوا حياتهم الجديدة هيكترفوا يتناولوا وروح ربنا حاملهم ده المفروض كده انا فاكر انا عندنا فتجيسة في الحوائل يعني في الثنين الهولى كن انه اكتب نمضي العريف والعروسة على تعاقب كده لصيف قدام الايكل كنا طبعين وفي الوصية وشويت حاجات بسيطة كده قرأت الانجيل كل يوم الصلاة وينظم زي ما بينظم على الايه على عهد كنا لدين الورقة دي في الانجيل عهد اهدين وكديد يكتبون معهم وهم في وصل في نهاية الالتخيل يعني ثانيا لا بقول اه يجعل هما اثنين لا يجعل الاثنان واحدا لطبعا الاثنان واحد دي معناها ها؟ معناها يعني ما فيش ما فيش ذاتين ان هو الاصفل من كده أنا ربنا اعاودي ايه خلاص بقى فيه ذات ايه ذات واحدة اي ان سر الزواج يكثر الثالث ويجعلها ذات واحدة هي شخص المسيح خلال الرياض لازم يتقرى الانجيلي سر الزواج فيوسس ثالثا يوسس على اعتسل الانجيلي ثانين ثانين وأكثر بأكثر تعليقات الإنجيل كاول ما علمنا الرسول في رسالته لأهل كدوشي لحتى بيكو أكبر كلها عن أسرة مصحوح ثلاثة من آية ثمانتاثر ل ل لثين وعشرين بيقول كذا نمر مثلا على مثلاً أيتها أيتها النساء أخبر عل كنا كما يليق في الرض نمر بع يا وفي اسرس يقولش كما يحضر من السيحة مما تلات ايوان اولاد اطيره والديك وتستغرق الاول لما يتقرى البولوس بتاع اسرس في الاكلين وتلاقيه يقول ايوان ابناء اطيره ايه أطير والديك واسرس ويكون اسره يعني الناس في البولوس ده اللي بيتكلم على الولد بتاع ابوه يتقرى في, في الاكلين الشعور بالأمن عشان كده طبعا معروف ان المسيح لغى الخلاصة يعني دي أكبر حتى في ايه في, في شعور بالأمن في البيت ان يكون في استخراج على الأقل يبقى السفر يريم الغيه أساسا حتى لو ظهرت في ظروف خلاصة لدينا اصلا ان هما بدين على اساس ان هي اي يعني مش نوجود ان اي اي في ذهنه نعم دوابتنا ففي سعور بالاي بالامان اولا كان الموضوع مهم ده جدا فنحنا في القرن العشرين المهاردة صدقني لو لو تجيب مشكلة الناس كلها ومشكلة الافصال تجيتها عدم شعور بالامن في خوف كده الناس مسترد أمراض نفسيه كتير والناس مضطربة وطعبانة وخيصة إذا كان جو البيت مليان إثماءنان يبقى إيه هو ده الجو لأنا نسميه عندنا الإيمان نسميه الإيمان وتعالى الناس يسميه في عورب الأمن أو يعني الجو يكون إيه في إثماءنان طبعا عورب الأمن ده هيتولد من الثقة المتوطرة في البيت التوت كده الملقين كله بالإيه بالثقة الواحد ساعات مثلا حتى لما والد بيجي عالترسة للساعة يقول ده أنا مبيع ده عشان أصوم بيأسكه فيه قوي وانا كنت مثلها فيه في دي يعني شعوروا بالثقة حتى لو غلط اللي برضو شعوروا بالثقة ده معناه لما بيأسك فينا إحنا بنصف كمان في الناس اللي معنا دائما فيه <تصفيق> الحديث الدائم عن محبة الله رفض الاسرة وعدم سكوين عقدس للصهاد والسكوة المستمرة عند الاسفال والسكوة المستمرة عند الايه؟ أدفع. يعني يخش في عب العصر ويقول لي احنا متعادلين في الشواء يركب العائل دايما ايه شعور بالخوف نظري فتهمش لابين للبيت في جوه من الايه من الالك ويخش ابونا اول ما يخش ويقول عملت ايه المشكلة ديت يعني ويبقى جوه الكنيسة كده على بعض كده ان هي الكنيسة فيها ايه الالك والطراب ونحن مش عايزين نرب اولادنا على جوه مليان بالخوف هذا طب حتى يظهر في المسيدي قاطم ومشيات اللي كرة فيه حلول كتير عوى عن دي عند ربنا ونتكلم عن نجد ربنا وعن نحب وعن رعاية في مينا نيسا يبقى الخوف والقلق هو جو اللي هي الدي مناطر مهمة جدا النهاردة عدم الهم شفاقه لا تهتم بالغد. هو صوية انجلية لازم تتنفس في البيت ولا اشتناه لا تهتموا بالغسل دي بقى تفسرها لسيرة ايه تجول الامتحانات بقى و ايه مجول من اللي هو شد عقابل البيت من الطبسل اللي ايه في الراجل كده. لا تهتم بالغسل والنساء امو رجمة ان في فرق بين الواحد يادي الواجب بتاعه وفي فرق بين الواحد ايه يثنى من وقت الواحد يكون بيذاكر ومضطر في فرق بين الهم وفي فرق بين الايه الوالد وربنا سمحني يعني كمان ساعات الام طول ما مهتمه قوي وشايله الهم على بناتها مثلا فبتقعد لا غصب عنها ايه تروح مكان فراجل بيعمل سحر ولا بتاع ما تبتكاتل الحكاة دي بصيفة لكن منتشرة لحد كبير فواسطت في نيسا بين أمهات القوة كمان يعني كواسين لكن نفاذ بنا عنهم من الايه من القلق من القلق فبعدين القلقام ده عاود حل مشكلته باي ايه باي طريق يعني انا بقولك انا تكاهد ان ناس كتير من الكواسين اوي تعترفاتهم يقولوا ابونا كان احنا لان اروحنا الواحد ايوه مدعم العمل والابتكار والسيستم طبعا بيحل الحاجات دي يعني اقول لك احنا بنروح ناس واحد كمان يعني واحد ده كمان في دا. ها؟ مش في مكان ده هو ها؟ وفي معظم نادي احنا اللي مين دول واحد صلى براهمية السيطر الصنطي عمل كنيسة جديدة كده بعد عند كوريانيول الثالة على براهمية كده ديش غلطة دلوع يعني كنيسة مفتوحة للعملية دي وكرا شاعت انه في ناس كتير بسوعة <تصفيق> نعم <تصفيق> اي حاجة ولا علشان يتلاع العوج والمشخص ويعمله، وطبعا كل واحد بيروح له بيقول له آتي عمل. يعني ما فيش واحد راح له علم وما فيش عمل. ما كنت من شيء جديد. وين الحمد؟ <تصفيق> اه كذباني انا بل في كل شيء كذباني بحس بيها شوف حتى كنشتنا الأسبوع الأولاني في القيام كان لا تهتامه ايه يعني كلام قاسي من المسيح وفي توجيه جنابة الحق وشور السنة كذب كنشتنا بتعلم الكلام ده اه واحدة في البيت ثالثاً طبعا نشوف واحد ها هذا المباراة يا دي ما واحد صراع في, في الجي معبد وعدم الغضب والاحترام التبادل لا على فكرة اول ما جاء الاحترام نطق. والاتنين دي اصغاره وتعنيين ايه بعضه وتعنيين اللي هيا بالتعنيين <تصفيق> انا انا كان سليت لنقصة نقصة عدم هام القناعة الايام دي مع الغلاء والدوشة والحيث والزيثة هذه الرشقة حديثة جيدكو الليها عن الهيه عن الغلط؟ ماذا اما الهيه لان احنا الحمدلله غد لات محدش مات يعني من هلة الهيه الاسيا اي اي طبعا دي المسيحيين متعودين على اوه على ما قالتك لكن ملين متعودين عن الجود وعن اله الحاجات الحلوى همونين باي من على على طب ما هي معناها غلط الاكل على الاجل غلط ثم هو ده موضوع ضرده خطير اذا كان انا بوقت الصعيم والان بالاجل ايوا ضرده ايه؟ ما هو يكون تتعلم اي حاجة لا صحيح مشكلة العصر الحالي ثم اقول لك تفتكر ان دي مثلا بلاد المانيا بس زي البلاد الاسرسية ما كل بلاد لا يهمنا، ما في السعودية لعين ذهب، لكن شئين مياه. مثلاً، أنت تعرف السنة اللي فاتت، اللي فاتت والعبدية في كاليفورنيا كانوا على وشك مجاعة يعني من المياه، لأن مطر ممزق لمدة سنين. أجمل بلاد العالم في كل الخيرات، وكانوا يستوردون مياه من المكسيك. اه وكانوا يسموا على مدرج العيال كذا "Save Water and Drink Milk". وكان اللي في المطاعم يأتموا مي يعني أفضل يعني متبطس مثل الأكل هنا مثلا ده موقف في كل حتى لها أسمتها لأيه الخاصة يعني بس المسيح شخصي عايز في كل الحاجات دي مش مشغول فيها أمالليلي يقول تيور السماء لتجمع وصرافة الوصرافة ليه؟ أقول إيه لسان كده لين بلد فغيرة كلها لا برضو ايه مشاكلها الخاصة ومعما كانت في غلا احنا نوصل الناس مثلا في غلاب في مجاعة مثلا فتر لما كانت تلهموا وكانهم بيوصلوا لهم بيعيبوا على امريكا انا ابعتت لهم الامحة بال بالمراكب كان مفروط ابعته بالطوارات لان المراكب ملحقت السوحر كانت ماجت من قبل كله عشان ما فيش الايش مثلا اه احنا عمنا ايه اه, اه ديمره كان نعيد الموضوع طيب نقول ايه ما خلاص طيب اه نقول ايه ان الجو روحه في البيت تقديس الصلاة الصوم والتكام المقدس وصور الجسدين كان زمان يحكوا كده في, في الاجين يعني لما البنت تتجوز بيحضرونها العسل فيحط مع العسل قبل سمجيه و اكبالي و المنظم الامتعاد لأنا طبعا مجمال كانت ال... البطاعة دي الاكبية برسيار فأنادي نحاجة رخيصة هاجة غالية نتروح مع العطر تخبيث الاعياد في البيت صحيح يعني يصرف الأطفال مثلاً شواري، وطلع الأباء مثلاً بيتحدث العيد بس ليش بيعصرف ما طلع فيه؟ هاي <تصفيق> يوم الرب مثلاً، ويوم الرب، ومحبكم المحتاجين فلاح من خطيط اللي جانا ومات كثيرة تطلقت بسرعة يلقطوها لأطفال دي وعادا بتصير في طيار العالم صبعا جانا ليش limit يعني اما تتفتح الام مثلا او الـ او الـ الاب في النواحي دي كده عملات ايه مالهاش نهاية <تصفيق> نعم ببار موضوع اه ما الي استمحنا نستمحنا نستمحنا نستمحنا بارد ما لكن لما نست بتغيلك الحاجات دي بتخلق جاوة في البيت نعم حتى بتخدت البيت كده تريني مش ذي نعم كده كده يعني ايه يعني ازهول وصدرت لأيتي مظام وما امارسة موظب عليه زمان انتقيره ان مثلا ساعة القداس عشان العيال ما ملوش دوشه يعمل لهم تنسحري او, أو السينما ولا حاجه صح لكن هو الاصح طبعا الام تمسك بناس ليه في وسط تمسك الناس ايه بقى عشان خطر ايه ما يروحش هنا ولا ايه نعم نعم حاجه مصدقني لا حل بس تخلص هي لو وقف يخرب خالص ولا اسمها فحايزني كان منتهى ولو زي تطلع بره وترجع ثاني فده لما ايه يتعودن. اه سمستر ها حسب يا ترى انت تشوف الاهم مثلا زي عندنا مثلا في الكليسة عندنا كلا مطرح المبرج ده لو لوضها جي ازاز ممكن يشوفهم يعني لسفقنا الطب لأخيرها البتعالف يعني مثلا يستمعها كله او بيكي الكليسة اللي هو برس كوليسة في اخر الكليسة من كل الكنيس برس كلا اخر الكليسة يعمل او بوضع والسهق الزيز والسهق وشبكها على الشارع. في على عكره في اللي قاعدين مع أمهاتهم ويبقوا ساكتين من اللي من الاداه وفي سماعه جوه الأوضة بس سماعهم الايه يقولوا ساكتين لكن هم مش مسمعين بعض مش مسمعين بعض يعني ما في تركيز فانا خدت ده الناس بيستطر بت... ان المسيحية دي بت... بتتكلم كتير عن الاسرة الاسرة المترابطه يعني اعودين يقول الكلام انه صعب النهاردة ان المسيحية بتشكل الاسرة ف... واتدودها في اسرة كبيره في اسرة كبيرة اللي هي تبع ليه, ليه؟ <تصفيق> فرغم ان الولد دي تولد ميلاد اولان في بيته بنكلم عن اسرة انتطر رابطة جسدين واللي بعد كده ممكن ايه يرتبط بالكنيسه الام الايه الكبيره انا مؤقظه ممكن برضه اكبر هو ايه ده ابن طاقه واللي حاجه يقول لي ده بقى ما ده تسمح كلام في الحكايه دي هسمع كلام كتير ممكن يعني هيتكون اسره ايه اكبر من الاسره اللي يعني انا عايز اقول الكنيسه ان هي برضه احنا ما في مجال الايه الاسره ولما اسره معمديه هو سر تكوين الاسرة الكبيرة الشعب التربية قال لي ساعدين عنده عنده في احساسات كتماعية وعلاقات بالنس اللي حواليه ويساعة فالكليس عمل الكوليدة الجوهة اسرة ايه اسرة كبيرة ايه انا امسي يقول لك هو الاسرة الكبيرة الاسرة الكبيرة المولودة من فوق اه ده واضح يعني المحدد امها واتجاهاتها في الروحيات مرة تاني كلمة المنظار التفصيل شاء الله يا ربنا شوعة. يا شوعة تعطينا وكل شعبك يا ربي أن نعيد في مخاففة كل أيام حياتنا وفي ساعة تنزيلة بارك بيوتنا وبارك رصارنا وضحك الشصام تحت أقدامنا سريعا وبارك كل المشهور يا ربيل يمينه يا ربنا أن تكون كل بيوتنا كنيسة مقدسة شاهدة لك في وسط هذا الجيل بالبركة باركنا كلنا ربي بركة الصوم المقدس الجفاعي أم نور الشبت العذراء مريم يا أبانا